فراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال قُلِ الصُّبْحُ هَاؤُم مِّنَ الناس مَا سَمَا وَاللَّهُ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ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 وَإِن كَانَ لَكُم كَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ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 وَلَلَذَلُ وََّكُم بِشَيءِم مِنَ الْخَووفِ والجُوعِ وَلَقُصٍ مِ الأأَمالِ وَْأَمفُثِ والالسَّمَرَات وَذَشِّرِ الصَّابِرينَّلَ إِذاَا أَخَابَتهُم مُصذَةُ قَاُ خَاُوا إَِّا لَِّهِ وَإِنَّ إلَيْهِ راجعون أولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولائك هم المهتدون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ, أولئك يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَطْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيم ان الذين كفروا وما توهموا قفار انائك عليهم لعنه الله انائك عليهم لعنه الله والملائكه وما في اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يضرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والكلك التي تجري فِي البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا, وبث فيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنبادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أَشَدُّ حبا لله وَلَوْ يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأه العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا فرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فذالك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعف بما لا يسمع إلا دعاء وهداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكرون الله إن كنتم إياه تعبدون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 هُنَاكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّمِيمَ وَمَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هُنَاكَ الَّذِينَ اشْتَرَهُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى ونائك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعناد بالمغفره والعناد بالمغفره فما اصبرهم عنا النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله أكبر الله أكبر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 والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآس الزكاة والموطون بعهدهم, بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البتاء والضراء وحين البت أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الطراط المستقيم طراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ فَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودًا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ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 ومن كان مريضا أو على سبر فعزة من أجيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَاعِ إِلَى دَعَانِ فليستجيبوني, فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وحِلَّ لَكُمْ لَيْنَةَ الصِّيَامِ الرَّفَةُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُمَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر ثم أتموا الصيام إلى الليل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 وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُونَهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أُخْرِجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ يَنَاهُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقافلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الْحَرَامُ الشهر الحرام للشهر الحرام والحرمات قصا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين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 ذانك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الله, أكبر الله أكبر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 وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ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 قول الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اسمع عليه ومن تاخر فلا اسمع عليه لمن اتفق واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو عند الختام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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تستبعوا خطوات الشيطان إِنَّ هُنَا لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَيَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي غُلَّمٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ فِيهِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِنَّ إِلَى اللَّهِ ترجع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 وَمَا اللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ الله, أكبر الله, أكبر السلام اللَّهُ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمة الله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 مالك يوم الدين إيا تنعب وإيا تنفعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضود عليهم ولا الضال كان الناس امة واحدة فبعث الله نبيا مبشرين ومنذرين وانزل معهم وانترم معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومقتله فيه الا الذين هم خوف من بعد ما جاءتهم دلينات ضغيا بينهم فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا قَدَّرُوا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا, مثل ولما يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو فر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحكوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنكم لا تعلمون يسألونك عن الجهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وطد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القاتل ولا يتالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيهت وهو كافر فيمث وهو كافر فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم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 وقراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أسهم وَيَسْأَلُونَكَ كَمَا سُئِلُوا قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَسَأَلُونَّكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ مَا قُلْتَ لَهُمْ ۖ قُلِ احْسِنُوا لَهُمْ وَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ لَهُمْ ۖ ولو شاء الله لأعلمتكم إن الله حكيم وَلَن تَنفَعَكُمْ شَرَكَاتُكُمْ حتى يُؤْمِنُوا ۗ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَمْنَمَ وَهُمْ كَارِهُونَ لَا يَهْتَدُونَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَن تَنفَعَكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَإِن تَرْمُوا بِهِمْ لَيُجَاهِدُنَّكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن ويبين آياته للناس لعلهم يتنكرون ويسألونك عن المحيط ترق وأبا فاعتذلوا النساء في المحيط ولا تقرقوهن حتى يقرر فإذا تطهرن فأسوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب السوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأخوا حرثكم أن ناجئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقموه وبشر المؤمنين الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يجيئهم الدين إياة نعم وليا تنفعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلَا يُنظَرُونَ وَلَا يَحْزُنُ الَّذِينَ آمَنُوا لِلْكَافِرِينَ الْمَاكِثِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَحْزُنُهُمْ عِداؤُهُمْ وَلَا كَيْدُهُمْ إِنَّ اللَّهَ فَإِنْ, فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا الله بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى وبعولتهم أحب بردهم في ذلك إن أرادوا بخلاها ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وَلِلذَّكَرِ عَلَيْهِمْ نَدْرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِن طَلَّقَهَا مَرَّتَيْنِ فَلاَ تَحِلُّ لَهَا رَجْعَةٌ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا فإن حذما لا يقيما حدود الله فلا جناع عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعز حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تقل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فَأَيُّ مُطَلَّعِهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَجَّعَا إِذَا ظَنَّا أَن لَّن يُقْبِلَ كَذَّبُ اللَّهَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيا تنعبد وإيا تنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أَلَقَوْتُمْ نِثَاءَ فَبَلَغْنَ هَرَمًا فَأَمْسَكُونَهُم بِمَا هُمْ فِيهِ نُذُرُهُمْ بِمَا ولا تلتكوهن يضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفتا ولا تتخذوا آيات الله هدوى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعطكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَلِذا قلَتُ أَمالَق جَدَم فَلا كَابُل فن وَجَ فَلا كَاقُلن كنك وَجَم ذا تَوابم منِلََم بالالمعم ذكَيمعَبُ بهِه منِذِكَابُه مَنْ كانََ منِن ق يُؤ ذلكم أسكى لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حوله كاملين من أراد أن يتم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا أمتعها لا تضر واردة لولدها ولا مولود له لولده وعلى أزوار كم ذلك فإن رادا إصارا عن تراض منهما وتشاول فلا تناح عليهما وإن ردتم أن تتضروا أولادكم فلا تناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما انتو من في إياك نعبد وإياك نبتعين إهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَغُونَ أَسْوَادًا يَتَرُدَّقْنَ بِأَنْكُسِهِنَّ أَرْبَاتًا أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَيْدُنَا عَلَيْكُمْ فيما فعلن فِي مَا فَعَلْنَا بِأَنْكُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ مِنَا تَعَمَلُونَ ولا تلاف عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أتمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن فروا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعدهم عقدة النساء حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله رفور حليم لا تلاح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمثون أو تسرطوا لهم ومسعوهن على المسي قدمه وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمثمهن وقد فرضتم لهن فريضة فلصف ما, ما فرضتم إلا أن يعفو لأو يعفو الذي من به عقدة النكاح وَأَنفِقُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكبر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 لَن نُّفْطِرَنَّكُمْ إِلَّا نِحَالًا طَانِفِينَ فَإِذَا فُتِحَتْ ذِكْرَانَا إِنَّ مُكْبَنَا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غير إخراج فإن خرجن فلا دناها عليكم فيما فعلن في أنفسهم مهم معروف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 إن الله له فضل على الناس ولا جن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من جل الذي يقرض الله فرضا حسنا فيضاعفه له أطعافا كثيرا والله يضبض ويبسط وإليه ترجعون والله يضبض ويبسط وإليه ترجعون الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.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 نَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ صَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَلَنْ نُؤْثِقَ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ نؤت قال إن الله صفاه عليكم وزاده بثقة في العلم والجسم والله نؤتي ملكه من يشاء والله واسم عليم وقال لهم نبيهم من آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكيلة من ربكم, سكيلة من ربكم وبقية مما تركها دروسا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَانِ وَالأَنْهَارُ تَجْرِي مِن فَوْقِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لَّكُمْ ۗ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين تدنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم وَأَيُّ رِجَالٍ مَّغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَمَّ فَلَمَّا أَطْلَقُوا لُكُمُ الْجُلُوجَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ غَفَرَ قَالُوا إِنَّهُ وَهَمَائَتِكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ كَرِثَ مِنْهُ فَرِيثًا وَمَنْ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اسْتَمْتَهُ فَتًا بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا خَوْفَ عَلَيْنَا وَلَن نَّخَافَ إِنْ كُنْتَ قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برتوا لجالوت وجنوده قالوا رب لا أسرق علينا صبرا وتثبت قدامنا, وتثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الرواه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا نفع الله الناس بعضهم ببعض لفتدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 ولكن اختلقوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 والذين آمنوا أنزقوا مما رزقناكم منهم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا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 وتعفر فيه السماوات والأرض ولا يؤده حبهما وهو العلي العظيم لا إفراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاهوة ويؤمن بالله فقد اتمتك بالعروة المصطالا بطام لها والله تميع عليم اللَّهُ مُنَزِّلُ الذِّكْرِ وَالْمُرْسِلُ الرِّيَاحِ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُؤْبِتُهُ أَوْ يُدْخِلُهُ فِي الْأَرْضِ هُوَ الَّذِي يُجْرِي بِهِ الْبَحْرَ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ رِزْقًا وَلِيَسْتَخْلِفَ فِيهِ وَفِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَمَّتْ كَلِمَةُ ان ادعوا له الكهانه اذ راني ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قالا دوين فان الله ياذيب الشمس من المشرق فاسبها من المغرب فكنت الذي كثر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرنة وهي طاوية على عروفها قال أنا نفي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم نبث قال نبث يوما أو بعض يوم قال بل نبثني تعامل فانظر إلى طعامك وجرامك لم يتسن وانظر إلى إمارك ولنجعلك آية مما وانظر إلى العظام كيف ننشتها ثم نكسوها فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سلام في كل ثنبلة مئة حبة والله نضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين بِذَنِّ اللَّهِ فَمَا يَتَفَرَّغُونَ مِمَّا أَنفَقُوا مِن نَّوْمٍ وَلَا أَلَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَّعْرُوبٌ وَمَغْضَرَةُ والله ولي هنيم الله أكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 إهدنا الفراط المتقين فراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال حثم رفك الأعلى الذي خلق فسوى والذي, والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أكوا سنقرئك فلا, فلا تنتى إلا ما شاء يغمر جهرا وما يخفى ونيسرك لليسر فلتكن انفع بالذكر سيزدك من يخشى ويتجنب الاشقاء الذي يطمننا والكبرى ثم وَلا يموت فيِيها وَلَا يَحياَا قولأتنحَ منَنْ تَذَك وَلَكَتْ م رَبّه فَقَلنا ذَللتُ خون الحكَ الدُّنياَا والآافِ م قَير والآثِ م قَ وَلَدَق إه فسخح فيألا صح فيظونِي م وَث الله أكبر سنيع <تصفيق> الله لمن حمد ركلا <تصفيق> <وكدا> ولك الحمد <تصفيق> الله أكبر, الله أكبر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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله اختمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارك لنا فيما أعطيه وقنا برحمتك شر ما قضيه فإنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من وعليه ولا يعز من عاديه تبارك ربنا وتعاليه وتعالي لا من جاء منك إلا إليه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 اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على ان منمدت بااعمارنا حتى ادوكن شهر رمضان اللهم فاعلنا فيه على الصيام والقيام وتفضل علينا يا رب العالمين واجعلنا فيه من عتقائك من النار واجعلنا فيه ووالدينا من عتقائك من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما تحب ربنا وترضى كما تحب ربنا وترضى اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي بما منع ولا ينفع الذجد منك الذجد ولا ينفع الذجد منك الذجد اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا لا نحصي ثناء عليك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك انت كما اثنيت على نفسك اللهم انا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك ونشهد من في السماوات ومن في الأرض ونشهد من في السماوات ومن في الارض انك انت الله لا اله إلا أنك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إياك نعبد إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين منحق اللهم أنت ربنا لا إله إلا أن خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما اتطعنا نعود بك من شب ما صنعنا نبوغ لك بنعمتك علينا ونبوغ بدنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا, لنا فإنه لا يغفر الظنوب إلا عنه اللهم إنا نتغفرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا اللهم فاغفر لنا ذنوبنا كلها بطها وجلها وسرها وعداليتها وأولها وآخرها اللهم اغفر لنا ما خدمنا وما أخفرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغذر لنا جدنا وهزنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك من بدون ردنا فيه برحمتك يا ارحم اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يفول ولا يزول اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يفول ولا يزول اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم اجعلنا افطر عبادك إليه. وأغنى خلقك عم من سواك اللهم إنا نعوذ بك من ثوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعب والكسس والأخل والجم وضلع الزين وغلبة الرجاة لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أبلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم ا mg برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح وولاة امورنا اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ ناصيته للبر والتقوى اللهم اجعل عمله في رضا اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نصيتنا أن عليه ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله ورحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. اللّه أكبر اللّه أكبر